بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بإذن الله هنبدأ في شابتر الكونجنكتايفة هنبدأ نتكلم عن diseases of the conjunctiva كلمة conjunctiva بالعربي يعني ملتحمة العين اسمها جاي من كلمة conjunction يعني الغشاء اللاحم ده بيعبر عن انها بتمسك في الايبول او في الجلوب من ناحية وفي النحية التانية ماسكة في الايلدز الكونجنكتايفا عبارة عن thin translucent mucous membrane كلمة translucent معناها شفافية عالية قوي ده بيعكس لنا لون الاستراكشر اللي تحتيه فلو بصيت على عينك في المراية هتلاقي هتلاحظ ان لونها أبيض بياض العين ده سبب اللون الأبيض دهوت هو الـ sclera لون الـ sclera الأبيض ظهر من خلال الكونجنكتايفا الكونجنكتايفا متعرضة طول الوقت تقريبا للجو الخارجي متعرضة للهواء، للتراب، والعفرة علشان كده مفيش حد فينا عنده نورمال كونجنكتايفا 100% لازم هتلاقي some sort of pathological changes اللي لما تشوفها ما تقولش ان العيان ده مريض ولازم اعالجه لا العيان ده طبيعي الكونجكتيفه عمرها ما تبقى طبيعيه 100% الا في النيو بوب العيل لسه مولود بالكلينيكال اكسبيرينس هتقدر تفرق ما بين الكونجكتيفا السليمة اللي باين عليها بس اثر العفره والتراب والهواء وبين الكونجكتيفا اللي فيها باثولوجي ولازم تعالجو زي ما قلت لك قبل كده طول شابتر الكونجكتيفا هكلمك عن عنوان أساسي واحد هاخد فيه الشابتر كله تقريبا هتكلم عن الكونجنكتفايتس التهاب ملتحمة العين وزي ما قلت لك برضو قبل كده مشاكل الـ External Ocular Surface زي الكونجنكتفايتس هي المشاكل الشايع عندنا هنا في مصر على عكس مثلا حاجة زي Age Related Macular Degeneration المشكلة الكبيرة بالنسبة لهم في البلاد المتقدمة الكونجنكتفايتس بيتقال عليه away some disease يعني مرض بيحصل في كل مكان في العالم لاي شخص موجود في الدنيا ديت هيحصل له في يوم من الايام نوع من انواع الكونجنكتفايتس كل واحد مننا جاله الكونجنكتفايتس في وقت من الاوقات انواع الكونجنكتفايتس كتيرة جدا لازم نعمل لها classification انا عايزك تبص معايا على التقسيمة اللي في صفحة اربعين لو تفتكر ايام ما كنت بتذاكر باسولوجي كان عندك حاجة اسمها acute inflammation وحاجة اسمها chronic inflammation وفي اول صفحة في كتاب الاسولوجي كان في عنوان اسمه causes of inflammations سواء acute سواء chronic كان عندك سببين رئيسيين يعمل لك inflammation نمرة واحد infective causes سواء بكتيريا فيروس أو fungus أو parasite ونمرة اتنين كانت حاجة اسمها non-infective causes أو non-infective irritants زي chemical irritants زي الاييون ميكانيزمز اللي كانت ممكن تعمل انفلاميشن وكنت بسميها اليرجي انا هقسم لك انواع الكونجكتيفايتس زي كتاب الباثولوجي هقسمها لك لاكيوت وكل واحد من دولت بيتقسم جواه يعني أنا عندي حاجة اسمها acute وده له أسباب. وعندي Acute Non-Infective Conjunctivites وده له اسباب تاني. وعندي Chronic Infective Conjunctivites باسبابه واخيرا عندي Chronic Non-Infective Conjunctivites باسبابه دلوقتي عايزك تحفظ الاسباب او الانواع اللي لي كل نوع من انواع الكونجنكتفايتس يعني مثلا ايه اللي Acute Infective Conjunctivites عندي حاجه اسمها ميوكو بيرلنت كونجنكتفايتس مبسي ده مشكله كبيره عندنا هنا في مصر حالات كتير جدا مبسي اشتغلت رونالد هتقابلك كتير اشتغلت اي حاجه في الطب هيقابلك اكيد واحد عنده مبسي الحاجه التانيه بيرلنت كونجنكتفايتس من اسمه بيرلنت يعني في عندي بس. النوع الثالث حاجه اسمها membranous conjunctivitis ودي اللي يعملها الدفتيريا فسميها اسم تاني اسميه دفتريتك conjunctivitis رابع نوع في الأكيوت انفكتيف هو viral conjunctivitis اتنقل على الأكيوت نون انفكتف عندي أسباب كتير ابسطها ميكانيكال لو واحد دخل حاجة فعينه الكونجنكتايفة هتلتهب اكيوت الالرجيك واحد عنده حساسية من حاجة معينة اتعرض لها فجاله اكيوت الالرجيك النوع ثالث حاجة اسمها فوتوفالمية والفوتوفثالميا دي لها قصة الشخص دوت واحد من الاثنين يا يمّا بيشتغل حداد بيشتغل في اللحام اللحام دوت بينتج عنه Ultraviolet rays عارفوا انت معدي جنب ورشة لحام وتلاقي العامل وهو ماسك الاداية اللي بيلحم بيها هدايات تلاقيه بيطلع وهج من حواليه دي Ultraviolet rays بالمناسبة الالترا ريز مش هي الوهج دوت الالترا ريز ما بتشوفهاش انفيزابول لايت الالترا ريز ده بتيجي على السيلز الابيثيلي السيلز المغطية للكونجونكتايفا وبتدمرها بتعملي اكيوت كونجونكتفايتس انا قلت لك اللي يجي له ده واحد من اثنين يا اما العامل بتاع اللحام دهوت ده او بتاع الحذاء دهوت ده يا اما الواحد التاني ده طبعا ده مش عندنا هنا في مصر واحد بيحب يتزحلق على الثلج بعد ما الدنيا تشتي قال لك ان بعد ما الدنيا بتشتي بيحصل فيه تغيرات معينة في الاتموسفير في الغلاف الجوي فيبدأ يحلل لي ضوء الشمس وكنتيجة لكده ده بيزود لي لكمية الالترافايلت ريز اللي بتوصل للارض فلو حد خرج بعد الدنيا مشتية على طول دوت بيكون نسبة الالترافايلت ريز في الأطمسفير عالية جدا وده برضو بيعمل لي ديجنرايشن في الابيثيليال سيلز اللي مغطيها للكونجونكتايفا وبتعمل لي كونجونكتفايتس كده احنا قلنا التقسيمه بتاعت acute conjunctivites وقلنا items اللي تحتيها سواء infective أو non-infective ننقل على chronic conjunctivites برضو يا chronic infective يا chronic non-infective conjunctivites لو chronic infective اي اسبابه اول حاجة حاجة اسمها chronic cataral conjunctivites اي acute conjunctivites ممكن لو ما توش يقلب لي كرونيك الحاجة الثانية حاجة اسمها سمعنا الاسم ده قبل كده وذاكرناه في البليفارايتز خدنا حاجة اسمها نوع من انواع البليفارايتز كان اسمه كان السبب فيه حاجة اسمها موركس في الدبلو باسلاي كان بيعمل لي conjunctivitis وبليفارitis confined to the angles the medial the lateral canthus وقلت لك وقتها انه كان بيمسك في lateral canthus اكتر تالت نوع من chronic infective conjunctivitis حالة اسمها follicular conjunctivitis الاتنين اللي, اللي فاتهم مش مهم مش مشكلة إذن المشكلة كبيرة هي الفوليكولار كونجكتيفيتس. item كبير جدا. بص على ال اللي تحتي diagram تاني هتلاقي ده مخصوص للفوليكولار كونجكتيفيتس بس. فوليكولار كونجكتيفيتس ده التهاب في ملتحمة العين وبيبقى معاه follicles في الكونجكتيفا. يعني ايه فوليكلز فوليكلز يعني ليمفوسايتيك اجريجيشنز في الكونجنجكتيفا تعملك لك حتت كده زي حبات الرز في الكونجنجكتيفا سببها ايه سببها من تحت الكونجنجكتيفال في ليمفوسايتس اتجمعت ورفعتلي جزء من الكونجنجكتيفا طبعا الكلام ده هتلاقيه مشروح بصوره اوضح في صفحه 38 عنوان اسمه مانيفيستاشنز of conjunctival lesions. ik heb erop dat ik u erop u erop dat ik u erop dat ik u erop ik u erop dat ik u erop dat ik dat عنده 12 سنة بيجي لك مبيشتكيش من حاجة في عينه ما بيشتكيش انها ما بيشتكيش من اي حاجة اطلاقا بس جاي فرضا انه عايز يعمل نظارة مثلا وانت بتقلب له الجسم بتفحصه قبل ما تعمل له نظارة بتكتشف ان في فوليكيلز بتبص على lower fornix بتلاقيها مليانة فوليكيلز بتبدأ تسأله تكتشف ان العيل دوت بيشتكي كمان من الادينويد بيشتكي من اللحميه دي حاجه جاست ان هو عنده ليمفوايت تيشو هايبر في جسمه كله دي حاجه سلف ليميتنج ليميتد بتخف لوحدها كلينيكال نون سيجنيفيكانت حتى ما تنبهش العيل او ما تنبهش اهله ان هو عنده مشكله هو ما عندوش مشكله السبب الثاني هو الفايرال كونجكت فايتس الفايرال ممكن يعمل لي فوليكلز في الحالة دي هسميه فوليكولار كونجكتيفايتس السبب الثالث درجز توكسيسيتي تو لو تفتكر في ال ان تي خدت حاجه اسمها راينايتيس ميديكامينتوزا ده كان راينايتيس بسبب توكسيسيتي للبرلونج يوز بتاع الفازو كونستريك كونستريكتورز او النيزل دي كنت بسميها راينايتس ميديكا هنا الدراجز اللي انا بستعملها في العين لمدة طويلة زي مثلا عيان الجلوكوما ده بيقعد بيمشى على قطرة طول عمره بيحطها كذا مرة في اليوم طول عمره عيان زي دوت ممكن يحصل له توكسيسيتي للدراج اللي هو بياخده في فالحلقة دي عايز اقلد الناس بتقول ENT وهسميها Conjunctivitis medicamentosa رابع سبب من اسباب Follicular Conjunctivitis واللي انا عايزك تهتم بيه فعلا هو Clamedial Infections لو تفتكر في كتاب المايكرو السنة اللي فاتت كنت بتاخد كده حاجة Atypical Bacteria كان من ضمنها الكلاميديا. عمر ما في بكتيريا تدخل جوه الخلية. ده الفيروس بس هو اللي بيدخل جوه الخلية. إنما البكتيريا كانت من برا كانت بتعمل الليجنز والإنفلاميشنز بتاعتها كلها من برا. إنما الكلاميديا دي كانت بتعمل زي الفيروس كانت بتدخل إنترا سييليرلي. الكلاميديا الإينفكتشنز. أنا عندي أنواع كتير جدا من الكلاميديا. الأنواع كتير ده همت بيعملوا لي نوعين أساسيين من الكلاميديال كونجنتيفايتز ممكن تعمل لي حاجة اسمها أدلت إنكلوشن كونجنتيفايتز ده بيجي في الناس الأغنية بيتنقل في الأساس عن طريق حمامات السباحة النوع الثاني اللي ممكن يتعمل الكلاميديا التراكوما حاجة اسمها granular الرمض الحبيبي وده بتاع الناس الفقرة وده المشكلة اللي عندي هنا في مصر لدرجة لو كنت جيت تكشف على حد على عين بيشنت أو على عين بيرسون عادي مش في الشارع في مصر في الخمسينات وفي ويمكن حتى في السبعينات كنت هتلاقي 100% من الشعب المصري عنده تراكوما ودلوقتي الناس اللي فوق التمانين سنة اكشف على اي حد فيهم هتلاقي فيه اثر للتراكوما في عينه زي ما هنتكلم بعد كده ده اهم موضوع عندي في الشابتر اللي انا هبدأ فيه النهاردة بإذن الله اجي كلمك بعد كده عن اخر حاجه في الكلاسيفيكيشن بتاعت الكونجنجكتفايتيس الكرونيك نون انفكتيف كونجنجكتفايتس انا عندي 3 اسماء الكليكتينيلر كونجنجكتفايتيس فيرنال كيراتو كونجنجكتفايتس ده اللي هو الرمض الربيعي والجاينت بابيلاري كونجنجكتفايتيس وده له اسم تاني في بعض الدكاتره بيحبوه في الشفوي اسمه Contact Lens Conjunctivites انا طبعا مش مش عايزك تذاكر كل نوع من دولك بالتفصيل اولا انا عايزك تركز على الحاجات اللي بتيجي في النظري الحاجات الكمن اللي تيجي في النظري يعني مثلا Acute Infective Conjunctivites Chronic Infective. عايزك تذكر منها التراكوما ولو تفتكر قلتلك قبل كده لو عايز تذكر موضوع واحد من كل شابتر في الكونجنكتايفا هتختار التراكوما عايزك تركز كمان على الكرونيك نون انفكتيف كونجنكتفايتس بالذات الفيرنال كيراتو كونجنكتفايتس ويليف الأهمية الفلكتينيلور كونجنكتفايتس ثانيا انا هديك دلوقتي استامبا عايزك تحفظها ولو اتسالت في النظري او الشفوي عن اي نوع كونجانكتيفايتس امشي على الاستامبا اللي هقولها لك دلوقتي وانت هتعرف تجاوب عايزك اول حاجة تتكلم عن الاثيولوجي ما انا قلت لك افتكر كتاب الباثولوجي كان بيقول ايه يا انفكتيف كوزز يا نون انفكتيف كوزز والله لو السبب عندك Infection يبقى عايزك تتكلم عن حاجتين عن Predisposing Factors اكتب جنبها كده Bad Hygiene الحاجة التانية ودي اللي تهمني اسم الارجانزم عايزك تكتب اسم الارجانزم اللي عملي النوع دوت من ال Inflammation اما لو Non Infective يبقى هتكتب الاثيولوجي بتاع كل واحدة يعني في الفلكتينيولار كونجن... كونجنكدفايتس هتكتب هايبر سنسيتيفتي تو اميندوجيناس بروتين موست بروبلي تبيركولو بروتين في الجانت بابيلاري كونجنكدفايتس هتكتب برولونجد كونتاكت لينز وير تاني حاجة هتكلم عن السينتومز لو بصيت عن المذكرة عندك مش هتلاقي السيمطومز مكتوبة في كل الماضية ليه؟ لاني زمان قلتلك في اي نوع Conjunctivites حتى لو عمرك ما سمعت عنه لما تتسائل عن السيمطومز بتاعته قول بايل ذا الدستشارج البايل كان burning و itching و lacrimation والدستشارج يعني لو سألتك مثلاً، هسألك عن أنواع أنت ما تعرفهاش، هسألك عن الملاس كم كنت كنت جيلزم بتاعه؟ إيش أنتون زبتعته؟ Only burning and itching and lacrimation and discharge. لو سألتك عن The epidemic keratoconjunctivitis. The atopic keratoconjunctivitis. The superior limbic keratoconjunctivitis. برضه هتقولي burning and itching and lacrimation طبعا كل نوع من دول لي حاجة سبيسيفيك. يعني مثلا هيجي لك عيان بيشتكي انه عنده عماص في عينه عنده discharge بالذات لما بيصحى من النوم وبيصحى بيلاقي كفونه بغرموشه ملزقين في بعض ده نوع من انواع conjunctivites وعيان تاني يجي لك يشتكي يقولك انا عندي عماص كتير جدا عندي discharge مدايقني بدرجة ان انا بمسح حناية بالمنديل كده هو العمص بيتراكم على عيني تاني بسرعة جدا بعد ما تتكلم عن السينتومز ابدأ تتكلم عن الساينز طبعا الساينز هي حاجات اكترع حاجات سبيسيفك لكل نوع بس برضو في اربع نقط مش عايزك تنساهم عايزك تكتبهم في اي نوع مهما كان سهلين. هنحفظهم سهلين جدا اول حاجه Swilling of the eyelid في اديمة في الايلد وعفصر لك دلوقتي ليه بيبقى في اديمة في الايلد في اديمة في الكونجنكتايفا Swilling في الكونجنكتايفا لو في اديمة في الكونجنكتايفا دي بسميها كيموزيس ادي كده قلت نمرتين سويلنج اوف ايليد وسويلنج اوف ذا كونجنجتيفا الحاجه الثالثه انجكشن اوف ذا في انفلاميشن يعني في فاسكولار فينومينن يعني في فازودايليتيشن يعني العين تبان لونها احمر ده انا حتى بسميها ريد اي عيان جاي لك وعينه حمرا dit vast differential diagnosis Dit is red eye Hoe kan het niet in het schrijven in red eye? Hoe kan je het the conjunctiva? 4 is een relatie met de lucht en يعني لو كونجنجتايفال لو conjunctivitis كان سيفير قوي هتلاقي فيه نقط دم بتيكي تحت الكونجنجتايفا بسبب الكونجنجتفايتس في السيفير كيسز طب انت دلوقتي تسأل نفسك انا عندي كونجنجتفايتس هيعمل لي ازاي سويلنج اوف ذا انا وعدتك اني اقول لك ازاي بيعمل السويلنج <سؤال> اوف ذا ايلد هقول لك دلوقتي اي انفلاميشن بيحصل فيه انه بتكسر الماست سيلز الماست سيلز دي خلايا نورمالي موجودة في جسمنا كيس مليان بمواد كتير جدا من اهم المواد اللي فيها الهيستامين والهيبارين خلينا في الهستامين المصد سيل ديت لما تلاقي فيه inflammation في التشو اللي هي موجودة فيه بتفرقع وبتطلع لك contents بتاعتها برا معنى كده ان انا اطلع لي مواد كيميائية كتير دي بسميها inflammatory mediators دي بتبقى مسؤولة عن حاجات كتير جدا من ضمنها انها بتبقى مسؤولة عن عن vascular فينومينون. Of inflammations. En als je het invoert, dan moet je inflammatory mediators. En als je het invoert met kapillaries, dan moet je het permeabiliteit. En il moet je het invoert met het invoert met زي ما انت عارف الكونجونكتافة لازقة على الايلد زي ما انا قلتلك قبل كده وزي ما انا قلتلك في الاول النهاردة ده هيعمل لي swelling of the eyelid وطبعا على حسب لو الكونجونكتافيتس السفير هيبقى الـ swelling بتاع الايلد اكتر ولو mild conjunctivitis أو chronic conjunctivitis هيبقى الـ swelling بتاع الايلد اقل Kijk, voor de aarde is er een aantal verschillende soorten verschillende soorten verschillende soorten verschillende soorten verschillende soorten verschillende soorten Injection of the conjunctiva. verschillende soorten 3, soorten verschillende soorten verschillende soorten verschillende soorten verschillende soorten 4, soorten verschillende soorten verschillende soorten verschillende soorten بعد كده عايزك تتكلم عن الفيت ايه نهايه دي الكونجانكتيفايتس دهوت هينتهي على ايه انا عندي سي 3 نقط اساسيين 3 سي هيخف هيخف امتى يا اما يخف لوحده من غير ما يروح لدكتور من غير ما ياخد علاج هياخد له أسبوعين يعني ما يخف بعد ما ياخد علاجه نمرة اثنين chronicity زي ما قلت لك اي acute conjunctivitis ممكن ينتهي انه يبقى chronic نمرة ثلاثة corneal involvement بدل ما المشكلة كانت في الكونجنكتايفا ما هي الكونجنكتايفا في الكورنيا على طول ما هي ممكن تأثر لي على الكورنيا تعمل لي كورنيا في صورة ايه؟ في صورة غالبا كرطايتس أو كورنيال الالتسر انت اللي يهمك اكتر الكورنيا الالتسر هيحصل كورنيا الالتسر آخر عايزك تتكلم عنها في أي كونجنكت عايزك تتكلم عن المانجمنت ايه اللي انت هتعمله للحالة ديت بعد ما شخصتها بعد ما كشفت عليها هتمنج هاو تمنج اول حاجة ما تنساش انك تعمل دي انفكشن حاول انك تمنعها افضل ليه تخلي العيان يتعب العيان هيتعب شيء ان هي هتدق عنده المشكلة في عينه اليمين بعد 48 ساعة او في خلال 48 ساعة الانفكشن هتتنقل لعنيه الشمال يوم ولا اتنين كمان وهتلاقي كل الناس اللي حواليه يخذوا الانفكشن انت حاول تعمل بريفنشن حاول تمنع الانفكشن من الاساس نمرة واحد حاول ان عينه اليمين ما يجيلهاش العدوى اصلا ازاي بالجود هايجينيك ميجرز ما تفضلش تفعص في عينيك لما تحس ان عينك بتحرقك روح اغسلها بميه طب الحاجة التانية افويد انفيكشن اوف ذا فيلوس اوذر اي حاول انك تمنع الانفيكشن انها تتنقل لعين العيان الثانيه ازاي اديله علاجه اديله الانتي بايوتك بتاعه ما تقولوش ده انت كده كده هيحصل لك سبونتينوس كيور في خلال اسبوعين ملوش لازمة ولا قطره ولا مرهم روح ما ينفعش هو قالك ادي له علاجه واستعمل العين دايما يسألك هو جاي لك بعين واحدة بس اللي حمرا عين واحدة بس اللي بتحرق وعين واحدة بس اللي فيها العصاص هو بيسألك أحط القطره في عين اللي مدياني ولا في العينين اللي اتنين قل له في العينين اللي اتنين بس لو هتحطها في عينك اللي مديائك ثلاث مرات اضطها في عينك الثانية مرة واحدة او مرتين النقطة الثالثة حاول انك تنف... تمنع الانفكشن من انها تتنقل للناس اللي حواليه ازاي قل له دايما فتك ومنديلك لوحدك بالذات في ال Viral فطك فتك ومنديلك لوحدك لازم المخدة اللي بتنام عليها الملاية بتاعتها لازم تاخدها تغسلها وتغليها التاولز فوتك لوحدك لازم برضو تغسل وتتغلى عشان ما تعملش انفكشن لاي شخص تاني معاه طب النسبه لي الكراتب تريتمنت الكراتب تريتمنت اغسل عينك دايما بمايا من حنفيه لما تضيعك ما تعطش تفعص فيها روح اغسلها بمايا واعمل عليها كمادات كم فومنتاشن وبعد كده انا هكتب لك علاج من عندي العلاج ده والله ده specific لنوع الكونجنكتفايتس اللي عندك يعني لو انت عندك ميوكو بيرلاند كونجنكتفايتس ده بكتيريا فانا هديك انتيبيوتك لو عندك فيرال انا هفكر ان انا هديك انتي فيرال ثيرابي لو عندك جاينت بابيلاري كونجنكتفايتس انت علاجك ان انا لك العدسة بتاعتك ومخلكش تلبسها العيام بعد كده هيقولك طب انا عيني مضيقاني وانا ماشي في في العفرة وفي التراب وفي الهوى اعمل ايه؟ قول له البس dark glasses البس نظرة شمس على عينك النقطة الاخيرة والاول ويمكن لاخر مرة في المنهج عندنا هنقول حاجة بالنفي في التريتمنت العمال بقولك قول له يخسل عينه ويعمل كمادات ويعمل كذا ويعمل كذا واوعى تربط له عينه No bandage بقولك حاجة بالنفي ما تعملهاش اوعى تربط له عينه ده معنى ان انا قلت حاجة بالنفي ديت معناها انها حاجة مهمة قوي حاجة لازم اخد بالي منها من طرق العينين اللي بيجوا لك طبعا هنا في مصر يعني هو عايز يمشي من عندك ويروح البيت يقولهم ده انا تعبان انا مش هذاكر او الست مش هتنظف البيت مش هاطبخ النهارده وهكذا هو عايز يستفيد منك فبيطلب منك انك تربط له عينه غلط انك تربط لعيان كونجنكتفايتس عينه ليه انا عايز عينه مفتوحه على طول أنا أدخلك العيان بتاع الكونجكتيفايتس دهوت بيطلع دستشارج لان عينيه مفتوحه فديستشارج بيخرج على بره وادي ده عباره عن ايه الدستشارج ده عبارة عن تيز دموع زائد ميوكاس زائد اكسيوديشين من الدايلاتييد بلاد فيسلز زائد ابيثيليال ديبرس خلايا ميته من الكونجكتيفا زائد الارجانزم اه هنا واقف زائد الارجانزم انا عندي الديستشارج دوت في الارجانزم فلو الديستشارج بيخرج برا عيني ده بيغسل الارجانزم بياخد الارجانزم وبيخرج على برا انما لو غطيت له عينه لو ربطته له الارجانزم هيفضل موجود في الكونجنكتايفا مش كده وبس ده في مشكلة كمان انت بتربط عين العيان ده هوت انت بترفع درجة حرارتها بترفع درجة الحرارة ودوت بيفاسيليتايت الريبروداكشن او الريبليكيشن بتاع المايكرو ارجانيزم ده البكتيريا بتكتر اكتر وبتزيد لانك مدفيها موفر لها good environment عشان كده دي نقطة مهمة جدا ان انا اكتبها في التريتمنت ومن فضلك ما تنساهاش في الامتحان no bandage ما تربطلوش عينه طيب نيجي دلوقتي نطبق سوا الاستندرد اللي احنا قلناها ده هيت على نوع من انواع الكونجنكتفايتس هنبدأ فيه الاكيوت انفكتف كونجنكتفايتس اول نوع فيه اللي هو الميوكو بيرلاند كونجنكتفايتس ام بي سي طبعا ده Infection فالإتيولوجي بتكلم عن Predisposing factors وعن causative organism Predisposing factors Bad hygienic measures هعرف دلوقتي ان الموضوع كله له علاقة كبيرة قوي بالموسم بتاع كسر الزباب Fly breeding seasons طب اسم causative organism ايه؟ اهم organism يعمل لي MPC هنا في مصر حاجة اسمها هيموفيلوس ايجيبتيكس طبعا نيو no كومنت الاورجانيزم على اسم مصر ده اشهر حاجة تعمل لي ام بي سي في مصر هيموفيلوس ايجيبتيكس مكتوب عندك بين قوسين كوخ ويكس بس اللاي كوخ وويك دولت دولت اتنين خواجات من المانيا جم مصر سنة 1911 مشوا في مصر في كل حتة مشوا في نهر ال... في نهر النيل لحد ما وصلهم لقصر وأسوان وفي كل مكان ينزلهم وياخدوا يكشفوا على الناس اللي بيشتكم من Conjunctivitis وياخدوا منهم سواب ويحطوها في Culture ويشوفوا الأرجانيزم لقوا أن الأرجانيزم أرجانيزم جديد ما كانواش يعرفوه فسموه Hemophilus egypticus طبعا الاسم ده اتغير دلوقتي بقى اسمه Hemophilus biotype 3 اسمع علينا الاسم لسه معروف في الدنيا كلها على اسمنا هنا في مصر هيموفيلاس ايجيبتكاس او كوخ ويكس بس اللهي وده هو الموست كومون كوز اوف ام بي سي في اسباب تانية قلت لك في بكتيريا ممكن تلزقها في اي في اي حته في اي انفيكشن ممكن تلزق الثلاثه بكتيريا دول الستاف زي ما قلت لك كده في الداكريو سوسبايتس In clinical picture, we Symptoms of twee signs. Symptoms: burning, itching, lacrimatie, discharge. Deze signs zijn twee van swelling of the eyelid, edema of swelling of the conjunctiva, conjunctival injection of hemorrhage in severe cases. We hebben er twee van. Discharge. الدستشارج هنا لي حاجة ظريفة قوي انا عندي من اسم الكونجونكتفايتس ميوكو بيرلاند كونجونكتفايتس انا عندي دستشارج نوع ميوكو بيرلاند الدستشارج دوت له حاج كاركتريستيك بيقول بيقولك انا بصحى من نوم الصبح جفوني ملزقه في بعضها ببص في المرايه بلاقي رموشي ملزقه في بعضها Glowing of the eyelids and the eyelashes especially at the morning on waking up النقطه اللي بعد كده في الاستامبا كانت الفيت قلت لك 3 سي كيور يا تاني نقطة chronicity. تالت نقطه كورنيال التسر كورنيال التسر انا عايزك تعرف عنها ثلاث صفات الكورنيا التسر في الغالب الاورجانيزم بيبقى لعملي الكونجكتيفايتس يقدر على الكونجكتيفا بس ما يقدرش على الكورنيا فلو جه يتشطر على الكورنيا هياثر فيها حاجه بسيطه هتبقى سرفيشال كريسنثيك حاجه كده في طرف الكورنيا خالص وسبرفيشيال ما يش عميقه مجرد ما بياخد جرعة الأنتيبيوتيك الاولى الألسر ديال بتبدأ تصغر اكتر وتبقى مور سبرفيشيال جرعة الأنتيبيوتيك التانية والتالتة بيكون خف خالص. ماناجمنت اول حاجة في المانجمنت البريفنشن. قلت لك عايز امنا عن العيان ده يجي يجيلك جنكتفايتس من الاصل لو ما قدرتش امنع ان الكونجنكتفايتس يتنقل من عينه اليمين لعينه الشمال لو ما قدرتش امنع الكونجنكتفايتس انه يتنقل من البيشنط اللي قدامي للكونتاكتس بتوعه اول حاجة كومبات فلايز وده من ضمن الجود هايجينيك ميجرز ليه كومبت فلايز قالك الكوهويكس بس اللاي بتتنقل عن طريق الفلايز عن طريق زباب فلو انا قضيت على الزباب هقلل قوي الانسدنس بتاع ال MPC يمكن علشان كده الميوكو بيرلاند كونجنكتفايتس في مصر هنا تلاقي في اول الصيف اول شهور الصيف واول شهور الشتاء تلاقي كمية كبيرة جدا من الميوكو بيرلاند كونجنكتفايتس جيين لك تلاقي في epidemics زي ما تقول كده وباء في شهر اربعة وشهر خمسة في اول الصيف وشهر تسعة وشهر عشرة في اول الشتاء اش في الشهور دي لان دي هي seasons of flies breeding موسم التكاثر بتاع الزباب في الشهور ده هي. بالنسبة لي الكوراتيذ تريتمنت هقول للعيان ايه؟ هقول له اخسل عينك فريكنت ووشنج بايه؟ ياما مية معقمة او بوريك أسد اربعة في المية طبعا مية معقمة مش معقول هقول له روح اشتري ديستلد ووتر عشان خطر تغسل بيها عينيك انا بقول له اخسل عينيك بمية الحنفية dat bi-jezegende dat ik de afstand tussen de twee De de met het عايزك تعمل الكمادات مية دافية لمدة ربع ساعة بعدها بخمس دقايق هتحط القطرة وبعدها بخمس دقايق هتحط المرهم وبعدين تنام ما تنساش من فضلك الهوت فومنتيشن ولا في البركتس بتاعك ولا في الامتحان كده اخدنا الفريقونت ووشنج و الفومنتيشن ندخل على الاسبسيفيك تريتمنت قلتلك ال MPC سببها بكتيريا يبقى الـ specific treatment بتاعي هو Antibiotic هتدي له في صورة eye drops في صورة ointment ولو الحالة سفير قوي هتديه له صورة systemic بعد كده Sunglasses in cases with photophobia وما تنساش تقول أن bandage is contraindicated شوفت بعد ما حفظنا الاستنبا كويس خلصنا اول نوع من انواع الكونجنكتفايتس بسرعة جدا ما خدش مننا اكتر من خمس دقايق احنا عندنا عناوين وجاست ان احنا بنملاها